وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك قول المعلف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك الشرك نقيض التوحيد وضد التوحيد بين فضل التوحيد أولا وثوابه وتكفيره للذنوب ثم إن المرأة قد يظن من نفسه أنه محقق للتوحيد فأورد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أنه ما ينبغي للمرء أن يثق بنفسه وإنما عليه أن يسأل الله جل وعلا أن يجعله محققا للتوحيد ثابتا عليه لأن كون الإنسان يقول أنا محقق للتوحيد هذا دليل على قصوره ونقصه لما لأن إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه الشرك وهو الذي كسر الأصنام بيده وعمر رضي الله عنه يسأل حذيفة ابن اليمان حيث كان عنده سر من النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين فيسأله يقول بحق عليك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين يخاف على نفسه النفاق عمر الذي ما سلك طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا غير طريق عمر يخاف من عمر في الطريق والذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل يخاف على نفسه ويقول ابن أبي مليكة رحمه الله من التابعين أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق فمن يأمن النفاق والشرط بعد خوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام والإنسان قد يعمل العمل يظن أنه محقق فيه للتوحيد وهو بخلاف ذلك لأنه راعى الخلق رآهم أو سمعه، فيكون ما حقق التوحيد حتى وإن زعم أنه حقق التوحيد لأن تحقيق التوحيد يكون التوجه إلى الله جل وعلا ويكون السر والعلانية سواء فينبغي للمرء أن يخاف على نفسه الشرك والشرك ليس هو عبادة الأصنام فقط عبادة الأصنام والعوثان والأشجار والأحجار وعبادة أي مخلوق كائنا من كان شرك أكبر لكن هناك أنواع من الشرك قد يكون المرء فيها عابدا لها وهو يظن أنه واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد القطيفة عبد الدينار ما سجد للدينار ما يسكد للدينار عاقل ولا يسكد للدينار عاقل ولا يصلي للدينار ولا يصلي للدينار وإنما قدمه على طاعة الله قدمه على طاعة الله خير بين أمرين أمر فيه طاعة لله وأمر فيه مكسب دنيوي فيه ربح فاختار ما فيه الربح الدنيوي وترك ما فيه طاعة لله هذا عبد للدينار يعني صار همه ورغبته وميله تعيس عبد الخميصة تعيس عبد القطيفة القطيفة السجادة الفراش تعس ما سجد للقطيفة ولا عبد القطيفة يعني عبدها يسجد ويصلي لها ويصوم لها لتثيبه لا وإنما قدمها على ما في طاعة الله مثلا إنسان يبيع ويشتري في, في القطيفة والخميصة والثياب وكذا وكذا إلى آخره صار رغبته في الكسب من القطيفة وبيعها وشرائها وقطيفة ستعرض وتذهب وتنتهي و... أو صلاة الجماعة مثلا قال لا اروح للسوق قبل يخلص ما في السوق قبل ينتهي الامام من صلاة الجماعة وبدأ بالسوق أو بالتجارة وبما بما يعرض من خضروات أو فواكه أو أي شيء بدأ به قبل الصلاة يعني قدم الدنيا على طاعة الله هذا عبد ولا يقال هذا إنه مشرك شرك أكبر مخرج من الملة هذا في نفسه شيء من الشرك والناس مقل ومستكثر فلذا أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليكون المؤمن على خوف وعلى مراقبة وعلى محاسبة لنفسه إذا قدم ما فيه ربح على طاعة الله فعنده شيء من الشرك وإذا قدم طاعة الله جل وعلا على غيرها فهذا السالم إذا قدم رضا الناس أو رغبة الناس أو ميل الناس أو الشيء الذي يرضون عنه عليه الناس قدمه على طاعة الله فقد رآهم إذا حسن عمله لأنه يراه ناس أعز عليه وحسن العمل من أجلهم فقد رآهم يخفف الصلاة فلما رآ ناس ينظرون إليه أطمعا هذا فيه شيء من الريع تصدق بصدقة ففرح أنه رؤيا حينما تصدق بها أو زاد فيها لما رأى أنه يرى ونحو ذلك فتحقيق التوحيد مطلب النفيس والخوف من الشرك يجب على المؤمن أن يهرب منه وأن يراقب نفسه أشد من مراقبته لعدوه نعم. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به حكم من الله جل وعلا وخبر لأنه لا يغفر لمشرك لأن الشرك تعد على حق الله التعدي على حق مخلوق ظلم التعدي على حق الله جل وعلا أشد وأفضل الله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنح ثم تكون العبادة لآخر لا يملك من ذلك شيء ثم إن الشرك فيه ظلم من ناحية أخرى لأن الإنسان يميل إليه لا لحظ نفسه ما له فيه مصلحة أبدا بخلاف شيء من المعاصي فقد يميل إليها لأن نفسه تدفعه ولها حظ له مصلحة في هذا الشيء إما مال أو فاحشة من الفواحش أو زنا أو سرقة أو نحو ذلك يعني نفسه تدفعه لها مصلحة لكن الشرك ما هي مصلحة نفسه تعبد واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ويطلع عليك ويراك تتركه وتعبد صنم ميت أو وثن أو شجر أو حجر أو ثلب أو حمار وين أين العقول؟ افرض أنه ولي من أولياء الله، افرض أنه من الملائكة، افرض أنه من الرسل، ماذا يد ما يدري عنك؟ ميت الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق يقول الله جل وعلا له إنك ميت وإنهم ميتون، فتسأل إنسان ميت هذا أولا أنه يعني تعدي وظلم ثانيا أنه ما في حظ للإنسان ما في مكسب ما فيه للا ما في طعام يأكله ما في شراب يشربه ما في لباس يلبسه ما له حظ فيه العبادة حاصلة لكن موجهة إلى الله جل وعلا النافع الظار أو توجهها إلى ميت أين العقول ولهذا عظم الشرك وأخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره يعني صاحبه ما يستحق قد يزني المرء ويغفر الله له لأن نفسه وشهوته تدفعه لكن الشرك ما فيه ميل النفس إليه ما في داعي لا يؤكل ولا يشرب ولا يستمتع به وإنما هو هضم لحق الله جل وعلا وصرفه لقيره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك يعني ما هو دون الشرك يعني أقل من الشرك الشرك أعظم الذنوب ولا يغفره الله وما دون الشرك داخل تحت المشيئة ما يقال إن الله يغفره ولا يقال إن الله لا يغفره وإنما يقال كما قال الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اثنان سرقا مثلا واحد ستر الله عليه في الدنيا وغفر له في الدار الآخرة جود وكرم منه سبحانه وتعالى والآخر سرق فستر الله عليه في الدنيا ولم يتب ومات على مصرا على السرقة عاقبه الله جل وعلا بالنار وهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ذاك غفر الله له تفضلا وجودا وكرما وهذا عاقبه بما فعل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون هذا هو اللي ظلم نفسه هو اللي سرق فاستحق العذاب فعذب وذاك سرق وظلم نفسه لكن الله جل وعلا جاد عليه وعفى عنه قد يكون من كرم الله جل وعلا بدون وسبب آخر وقد يكون عف الله عنه لما قدمه من أعمال صالحة للمسلمين من رفق بالضعفاء من عطاء للفقراء من صدقة عملها من وقف أو قفه من شيء عمل صالح جعله الله سببا لمغفرته لكبرة هذا ولهذا يقال كما قال الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك دون ذلك الإشارة إلى الشرك ما دون الشرك يغفر ما دون ذلك لكل الناس لا لمن يشاء ولهذا يعبر علماء السلف رحمة الله عليهم يقولون صاحب الكبيرة تحت المشيئة كثير ما نمر ونقرأ في كتب التوحيد والعقائد تحت المشيئة معنى تحت المشيئة يعني خاضع لمشيئة الله جل وعلا إن تاب في الدنيا فهذا قطعا أنه مغفور له لأن الله جل وعلا وعد ذلك وعد لمن تاب قبل الممات أن الله يغفر له من إيماننا بقول الله جل وعلا أن نقول أن من تاب قبل الممات أن الله يتوب عليه ولا يصح أن نعين شخص معين نقول هذا تاب فتاب الله عليه ما ندري لكن نأتي بالحكم عام نقول قطعا أن من تاب قبل الممات فإن الله يتوب عليه زيد أو عمر تاب الله عليه ما ندري الله أعلم التخصيص شيء والعموم شيء آخر العموم محقق منين أحققناه من كلام الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له هذا أناب إلى الله فغفر له عام نقول كل من أناب إلى الله وتاب فالله يغفر له لكن فلان من الناس عامل كبيرة وظهر لنا أنه تاب بدأوا يصلي وكذا كذا نقول هذا تاب الله عليه لا ما يجوز لنا إنما ندري عن حقيقة الأمر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا معنى قول علماء السلف رحمة الله عليهم هذا تحت المشيئة وهذه الآية يرد بها على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب ويرد بها على المعتزلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلتين الخوارج كفروا عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والرسول شهد لهم بالجنة المعتزلة يقولون خرجوا من الإسلام لكن دخلوا في الكفر يقولوا لا لكن إذا مات خالد مخلد في النار يقول أحكام في الدنيا خارج من الإسلام كافر يقول لا في الآخرة ما حكمه خالد مخلد في النار والآية الكريمة هذه وأمثالها ترد عليهم إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذه المغفرة الموعود بها هذه لمن مات مصرا على الذنب اما من تاب قبل الممات فالله يغفر له نعم. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني ان نعبد الاصنام اذا قيل الخليل فهو ابراهيم عليه السلام كما قال الله جل وعلا واتخذ الله ابراهيما خليلا والخلة فوق المحبة الخلة فوق المحبة النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة ويحب أبا بكر رضي الله عنه ولم يتخذه خليلا وإنما الصحابة يقولون خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم تكون أن تكون الخلة إذا كانت من جانب تكون من جانب الآخر. أبو بكر رضي الله عنه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا والنبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ أبو بكر الخليل ولا غيره. وسئل من أحب الناس إليه قال عائشة. قال من من الرجال قال أبوها. فعائشة رضي الله عنها أحب الناس إليه حينما سئل. وأحب الرجال إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يتخذه خليلا فالخلة منزل فوق المحبة والرسول يحب أبا بكر ويحب الصحابة كلهم وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وجه الاستدلال بها أن الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام وجاهد في الله وصبر على الإحراق في النار من عجل الله وألقى ولده في العرض ليذبحه وتله للجبين ليذبحه تقربا إلى الله جل وعلا يسأل ربه أن يجنبه الشرك وبنيه من يأمن الشرك بعد هذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تسأل عائشة تقول يا رسول الله أوه تخاف تسأل هذا السؤال يعني تدعو الله دائما بهذا الدعاء هل تخاف قال أما علمت يا عائشة أن قلوب العباد بين صفعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يعني فاعد بيني وبينها لا تضلني بعد إذ هديتني اجعلني على بعد عن الأصنام أنا وبني فاستجاب الله جل وعلا فيه واستجابه لمن شاء من بنيه ولم ولم يستجب له في من شاء من بنيه وقع الشرك في ذرية إبراهيم فما تلزم إجابة الدعوة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات فاستجيب له ولم يستجب له في دعوة ألا يجعل بأس أمته بينهم, بينهم فلم يستجب له الله جل وعلا في هذا فصار بأس الأمة فيما بينهم سلط الله بعضهم على بعض واجنبني وبني يعني أولادي أن نعبد الأصنام والأصنام ما عبد من دون الله جل وعلا على صورة معينة والأوثان ما عبد من دون الله سواء كان على صورة او لم يكن على صورة فمثلا اذا وضع هيكل وعبد من دون الله يقال له صنم هذا ويقال له وثن واذا عبد من في القبر ما في صورة ولا في هيكل يقال له وثن وقد يقال له صنم فالصنم في الغالب فيما له صورة صورة حيوان إنسان أو غيره والوثن ما لم يكن على صورة وقد يطلق على ما له صورة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام هذا فيه الخوف من الشرك نعم وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم يخاطب الصحابة رضي الله عنهم الشرك الأصغر الصحابة رضي الله عنهم يعرفون الشرك والأكبر ويحذرونه ويتنبونه والنبي خاف عليهم الشرك الأصغر وما خافه عليهم إلا أنه يخشى أن يقع ما خافه عليهم إلا أنه يخشى وقوعه فلذا سأل الصحابة رضي الله عنهم عنه قالوا ما هو يا رسول الله فقال الرياء الرياء يعني للشيء الذي يرى والسمعة لما يسمع وقد يطلق الرياء على ما يرى وما يسمع يقال يرائي يعني شيء يرى بالعين صلى وحسن صلاته رياء تظاهر بمظهر الصالحين السمت الحسن واللحية والوقار وكذا وقلبه منافق او غير مقانع بهذا الفعل لكن مجاراة للناس هذا ريا راء والسمعة قرأ فاحسن القراءة لعجل يعجب الناس بقراءته ويقدمونه ويحبونه ونحو ذلك ليتحبب الى الناس بهذه القراءة لا تقربا الى الله هذا سمعة واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاف الرياء على الصحابة الذين هم افضل الامة فلا أن يخاف على من دونهم من باب أولى والمرأة عليه أن يجاهد نفسه ليخلص العمل لله جل وعلا وفرق بين أن يعمل العمل لأجل الناس هذا ريا أو يعمل العمل لأجل الله ثم تخالطه الريا فيما بعد فهذا يخدشه وقد يفسده وقد لا يفسده بالكلية وبين أن يعمل العمل ليقتدى به فهذا حسن عمله لله لوجه الله تعالى وأحب أن يقتدى به فهذا من باب السنة الحسنة مثل جاء فقير يسأل فتوقف الناس فسارع أعطاه لعله يقتدى به فقد يقول له الشيطان لا تسارع أنت يكون فيك ريا تراء الناس وهو واثق من نفسه أنه أعطى لله ما أعطى للناس فاقتدى به الناس فهذا إخلاص ودعوة إلى الله جل وعلا والشيطان قد يأتي لابن آدم يجعله يتوقف عن العمل الصالح بما يلقي في نفسه يقول نخاف عليك من الرياء إذا ذهبت إلى المسجد من حين ما يؤذن الناس مذن الإمام قال عنك الناس كذا وقال عنك الناس كذا أصبر لما يفوتك ركعة وركعتين لا تستعجل حتى تسلم من نظر الناس هذا من إيحاج الشيطان. لأن التنافس في الخير والبر ما به شرعة أن تسابق وأخلص عملك لله مجاهد نفسك لكن لا تطيع الشيطان في التثبيت عن العمل الصالح خوف الرياء لأن هناك فرق بين أن يعمل العمل الصالح الرياء هذا ليس له أجر فيه يعمل العمل الصالح لله تعالى الله جل وعلا يثيبه يريد العمل الصالح فالشيطان يلقي في نفسه لا تعمل إن عملت قالوا الناس عنك إنك مرائي وبعدين يدخلك الرياء أترك هذا العمل هذا من تثبيت الشيطان فإذا تركه فقد أطاع الشيطان وإن عمله فهو أكثر أجرا والله أعلم لأن فيه مع العمل الصالح مجاهدة للشيطان والشيطان والنفس يحتاجان إلى مجاهدة لأن بعض الناس ينقاد إلى الخير بسهولة ويسر وبعض الناس نفسه تمانع فيجاهد نفسه فهذا في حال جهاد ويكون له أجر الإحسان وأجر المجاهدة أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه بقال الرياء يعني الرياء نوع من أنواع الشرك الأصغر والله أعلم لأن الحلف بغير الله شرك أصغر وتعليق الأمور على مخلوق لولا الله وأنت لولا الله السائق مثلا كان انقلبت السيارة هذا شرك أصغر لأنه شرك السائق مع الله جل وعلا في السلامة وإنما يقول لولا الله جل وعلا ثم حذق السائق ثم حسن تصرف السائق كان هلكنا فالله جل وعلا لطف بنا ثم حذق السائق أو حسن تصرفه أو عدم سرعته أو ثبات قلبه أو نحو ذلك من الأمور التي يمدح فيها المخلوق يعني تصدر منه عن حسن نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وخبره صادق ومن تحقيق شهادة ان محمد رسول الله تصديق صلى الله عليه وسلم فيما اخبر لا يخالط المر ادنى شك وخاصة ما دام الحديث صحيح لأن الحديث إذا صح فيجب على المسلم أن يصدق به ولا يخالط وأدنى شك لكن إذا كان الشك من صحة الحديث نعم لأن في بعض الأحاديث قيلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ما هي صحيحة ولا يجوز أن يؤخذ بها وبينها العلماء رحمهم الله قالوا هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن وهذا حديث ضعيف